استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا قائعين طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ودينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن صلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فَأَمَّا عَادُوا فَأَستَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَ قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَعْرُوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ سَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْذًا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ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 قالوا أَوْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَوْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَإِذْ تِلْقُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَثْوًى لَّهُمْ وإن يستعتبوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَذِبِينَ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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يَسْأَمُ الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَائِعَ مَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ هَذَا لِي لَا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَضُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعَتْ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عَدَهُ لَالحُسْنَ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض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 لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريات من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط